محمد حبي والله محمد محمد محمد على على م على عليه وعلى صاحبه والان على على م عليه وعلى صاحبه والان من انسني عنا والحب في القلب باقي ولا زال يتوارث الحب اجيال واجيال والحب في القلب باقي ولا زال يتوارث الحب اجيال منه قطام يالوميان للدار اللي تحت الظل من كل اوصا على على بم على Zal'u alie, wau al-zahbi, wau al-zahbi, wau al-zahbi Bani athini anna wala wadam nesan Nifteezu al-roho, wau al-zahbi, wau al-zahbi, wau al من منقوام ترك عل التمثال ما مس رمشك حبيبي ولا طال العلم منقوام ترك عل التمثال يا عزت القلب يا طيب الفال هبت كف قلوبها اوتاد بجبال على في على محمد تن تنو عليه وعلى الصحب والال والله ما ننسى عنا ولود من اسا ننسى عنا ولو ذهب من اسا نفديه بروحه والعمر والمال نفديه بروحه والعمر والمال